ما كنتم تعملون؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.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 هو هو العزيز الحكيم، ومهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب وأتيناه أجرا، وأتيناه أجره في الدنيا وإن له في الآخرة لا الصالحين.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 وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابِقِينَ فكلًا أخذنا بذنبِه فمنهم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 فإذا ركبوا في الفلك عَلَى اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَدَّاهمْ فَلَمَّا نَدَّاهمْ إلَى الْبَرِّ إذَّهُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أو لم يروا أن جعلنا حرم آمنه ويتخطف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنَعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ